أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله ومشرك به ما لنسني به علم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 فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأْفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ مِّلْ عِبَادِ فَبَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرَعُونَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُرَغُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا ويوم تقوم ساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب وإذ يتعاتون في الله فيقولوا عفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار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 قالوا أولم تكتأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في طلال إنا لننشر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا شهد يوم لا يفعضان من معذرةهم ولهم اللعنة ولهم سوء أثر ولقد عاتينا موسى الهدا ورفنا بني سرائيل الكتاب هداه وبكراني من الباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشير والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه بالله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 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لدو فظلم على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنت فَكُنْ كَذَلِكَ يُفَكُّ الَّذِينَ كَانُوا بآيات الله اللَّهِ الله اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاوَاتِ بِنَاءً وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَتُوا رَكُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَنِكُمُ اللَّهُ ربكم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَنَّانُ عَلَى إِلَٰهِ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُنْهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الْمَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمْ ما جاء لي البينات من ربي وأمرت أن يسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا وشتكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون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 فسن فيعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل نصحبون في الحميم ثم في النار يحجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يغل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبإسامة والمتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رجلا من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 الله الذي جعل لكم الأنعاما ترّكّبوا منها ومنها تأكلون ولَكُم فيها مَنافِعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاشَدَّ قُوَةً فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنُهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رسل فَلِعَوْبِ مَا عَدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَازِهُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَعْسَ نَقَلُوا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَ بَأْسَنَا ثُمَّ نَتَّى اللَّهَ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَاسِرُونَ كَالْكَافِرِ